الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهدى لباس نشانكاني خوشوستي بندكان بو خواه فروردگار بردوامين ايج ايج كالو خالاني كان تعالى لعبد كان وأويا ان يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه لا لحظ وراءه بل لكونه مراد المحبوب فيكون الذ شيء ألذى الاشياء عنده ما فيه رضا محبوبه ولو كان في ذلك هلاك نفسه ابي الراضي به بويكله بيناوي خوشويستك اچيله بسرده تزوره ازارو اشكان جونا راحتيك يتراقي حتى اگر مردنيش به يتراقي او نشاني خوشويستي راضي بي بويك كوا شي بهتر رقه ده بيناوي خوشويستي خوايتعالا نغلبر اويكوا ما بستي شي دنياوي لشتك يا به بل بل كولبر ما بستی خوشی است که تک خویت لبی ناو ای بکشد. لبناو خوش ترین شد بلاای وا رازی بونی خوایت علایا خوشی خوش ترین شد بلاای و آبی ک خوایت علا رازی ک. من اگر سریشی لبی ناو دانی. هر آمبو بوته و کاری آویک انبیا و رسول لبی ناوی خوای بکوشند. لقرآن زان تنهى انبياء ورسل كجراون لپناي خوي تعالی يعني بو خو کشتين يعني بو لناوچوني نفس يعني هالبجاردو لپناي خوي تعالی اتوك خوشه استرین شد لپ لجاني انا خوي تعالی بو جانه وتوي كواجر سر ماليش لپنا ودابني هراما بو بو هوي اوي كوا الصحابه لقل بيغمره عليه الصلاه سمو ده مچاو جانیان روبروی او هم شیلو تیلو اشکانجو آزاری کافرم کنوا یا خود لپیش اوی کوابتنم میدیم او هم عزت و آزارونا راحتی که بسری عنها تبو لشاری مکه لپی نایب پارس نی دین و عقیده کانام چون که انسانی او ایمان خوش ترین شتکالاین کوا راضی بونی خویت علایتیا و راضیالیان کدین او نبو his firstUST Witherent Big Ten language activities of love because we were films involved in some discussions If there was a number of uselessness, 진 Kumar evidence solutions It could also be his future In our process of Señor Witherent what Jesus Christ once became poor جاء له وهذا لا يكون إلا للنفس المطمئنه ام دزنادا ازنادا الا بو او نفسك ان نبيك النفس يعني شيء لا قراني في روزا على سين نفس من بباذى نفسك مطمئنه نفسك لوامه نفسك اماره يعني نفسي امي او هذا بشكر الله على الله نفسك كان ولكن يا ان النفس هناك نفس المطمئن ربك يجب ان فادخلي في عبادي وادخلي لانه يجب ان يكون فجر نفس تعالى لانه نفس مطمئنة كان يجب ان يكون هناك نفس المطمئن لانه يجب ان يجب ان يجب ان واجباتك هذا شيء حرام كان يوازي لي يعني هذا الشيء او اشته نجم كره يوازي لي يعني اعمالك كان من قال تما شايكين بعض الشيء واجب بعض التوبيك بعض الشيء حرام انا بيبيكي او انه واجب او جو واجب حتى ادواي او شيءك حرام او عرق وردن حرام او زنا حرام تادواي اما حرام كان اما واجبك قال اما هم امانك هم او نشناك ان جاء هنداش تنزيك لمنو كبيوتك بيوتك مستحبات أوش تاني كوا سنة أو أنا شكا ناله بخو كده فرضكام كده خو كذا خو فرضكام بليق ولا كذا سنة مش هيلا نية أو أنا ناله سنة تكاني شكا بطا أو كردني فرضكاني وهروها بو أي خوشة ويز بليق خوي تعالى أوش تاني شيك نزيك إلا حرام مكانه الناي كأكبر درة مكروهاتكاني أوش ناكا نزيكي نابي توه أما نفسي مطمئن توشي شهوات وشوبهات نابي لا نادا، عزات كصييبوك كس قال لا لو لا لا وجناتي، الرب كل ده تخاف رب العالمين رزابوني أبيه بيه، جاله أم جواره خوشة ويستيسباس مكت، بو كذبوا بأمانة نبيه، نفسي دوهم وكوتم نفسك ككبيرتنا اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، نفس اللوامة يا اویه گناه حکم بالامد و ایو اجرت او با خویالد باعث بود گناه حکم خوی سرزنش تکا خوی لوماکا از آنی خلقتی کردوها ما اویک چه اگری او پاشان اجرت او آتشتو سر گناه حکم خوی لوماکا تو یعنی وقت آم نفسیه کم نیا نفسیه کم زور کم نه نفسی دو همیش او آلانی هر باعث ما دم لومی خویک ایشتر نفسکد لکن نمیدوی ایشتر نفسي ساهم نفسي تيا اماره بالسوء ان النفس لاماره بالسوء إلا ما رحم رب نفس بعام امرت فيها كبخرافه الا ما غير خرحمك بكا بكا دبيك كل دويكش بقيت اوك نمشي لان يا كل دويته وكيتما شاك احد لك الدنيا اذا ممس نفسها نفسي كم يا انك باسماك وهذا لا يكون الا للنفوس المطمئنه كالبناي خوتي بار وتعالى راضي بحشتي بسرب امره سيدي خالق كل شيء هركاتك هر شوق ورخشك على انه يجول مزقوت ولا دارس ولا بابتناهم يكشيتوا اي باش قايمو زينه ما نكر دو يعني لا راد شيء كاين معاه ما نكر دو بناحه خوب یادمان نکشت و بناآهال خود زیمان نکردو ا دانش تو چه لکلامی خاطری؟ آ؟ با اون کن با کاک نشت دم زگود خطره خواکستان بینی ولی رال صف بینی جا عرق خینه زناب کن اینون علی متصور بازار خطره سری حدیس کن پیامبر افرمی صلی الله علیه و سلم خوشبیستی رین شون لاخوا مزگوت کن.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 جاي بوا migrants، أقولوا ترى اللغة تجيب كن با كذ تينجا، أوه موضوعك. لبيناوي خوايا، شيء بسرب يا الحمد لله خوايا. دعيم إما عمرين كذا، خواتينه ولا كي. لبيناوي خواي هشتة كده بسرب يا شيء ولا كي ولا شيء ولا شيء تعالى، خواي تعالى على دست خوش بيوارنا وبهشتة. خالو خوش تربي، أي قالون أكيد. ياخوانا أولاش الرازيك بدون أولاش الرازيك يهود ونصارى لهشتك لأمر رازي حتى شو يعني أنك ولن ترضى عنك اليهود ولا حتى تتبع ملةهم خوفاً إيش يهود ونصارى ليه حتى حتى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 وعلى شان كل محب صادق يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره هل تجي بسربه لبناء تعالى لبناء الرازبون خشويس او نفس الرازية بوي كواب بسريهاتو او نفس الرازي او نفس المطمئنه جاء ما شان همك سيشي خشويس تعالى امل ادعى محبه محبوب ثم سخط ما يحبه واحب ما يسقطه فقد شهد على نفسي بكذبه وتمقت إلى محبوبي هر كسي ادعي خوشويستي خوشويستي بكا دا اينارازي بي بوشتي كا خوشة كا اوك سچي بي خوشا يار خوش حال بي بوشتي كا اوك خوش حال بيشت ناخوشا گاني كا بي ناخوش خوشويستينيا ومن لم يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجه المحبه هركسي الرازي نبي بو توشي هش تك بيلا بيناي خوشويستك للرجاي او خوشويست تشيتوش بي رازي نبي بوشتا رازي نبي بعدا بزله درجه المحبه بعدي دعاي محبه خوشويستينه جالبراوالي وهذا هو الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم صباح ومساء افكاري صباح ومساء ولكن يقولون ان الرسول يقولون الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد يقولون نبيا الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ورسولا الله تولي ان الله الله من الله الله يقولون من الله الله ربي شاندري من به الله أخوا وبرسلابي من به رازين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم كربي من به رازين بإسلام كدين من به أهم رازيبونه كتوحير رازيد خوب يبزاني لبيناية آخر بزعي لبيناية جورترين قربانية إيه إخو هرب دم نابه بعلاقه ولا رازين الله أخوا ما براز رازيد دوري بزاني الواقعة بزام رازيد جا خو شويستاني خو باور رازي بواله رضا و اتا رازي بن بخو اي ولذلك كان رضا باب الله الاعظم قوله لين بلا خو شويستاني تعالی رازي بن بخو استله ختام رازين الله خواتان تامبي رازين محمد رابرتامبي سل الله عليه وسلم رازين اسلام رباستامبي اي چون تو اوريتو بلاشتي ترا أولاً قرآن تعالى أولاً تقول لنا أنا يصرفون أنا يوفكون أنا يعني كيف؟ كيف؟ كيف تروري إجراء الله تعالى كواتا؟ الله من رازم أخوه يرينا ما يكرم به أخوة ما تقول لك الله يهدنا أخوه يرينا ما يمكن يرينا ما يكرده قرآن يبناردي في غمر صلى الله عليه وسلم كشي كيف يرينا لك؟ اشتغل دم عادة عادة إسلامتي ما زور بي عادة من هدجو دلور بازو خنگوستم نیا نه این خوشی استی خنگوستم شتی ترالاین بذار و نه خاله چی ترلا خوشی عبد بو خوای تعالا کزورگرنگ محبت و کلامی وات تو کلام خوش بیه آه شت نو سعی کوه پرآن که که بیکش اوقارانی آ کراینی بخرسه که کتی خو تعزمانیه آ تعزمانیه لای بوقرانه لابه تو بخوش دبیه به ل مکلامی خوشتر دبیه بالکو معکسه و آو کلامی خوا کل کاتیکاتو ل دلتا بی خوش دبیه هم کلامی کی ترفهه ای است بعمر لردانیشی اگر خو من پیشان او قسم علی جلاب که کذ لو علی راست رازگون یعنی لو علی خوشویی خوان کذ روا الله با جم لخوان في القران كيتي اجويله بغرا براستي با بيت بلم هر تكرارونه وي تكرارونه حتى امدن هر حسناته بزياده ها يعني اكو كلامي يترنيه هر حرفك بدا حسنه بدا حسنه تو يصير اجرك داشتاكا خوندنوي حرفك توي خني تو هر حرفك بدا حسنه واذا ان تعلم ما عندك وعند غيرك من محبه الله فانظر محبه القران من قلبك اجر اتهب زاني شنكوشي استي حاله دلي تويا ياله دلي غيري توها بزاني او ميزانه بزاني فانظر محبه القران من قلبك سيري خوشويستي قرانك لدوب تاع تاع راكوش فان من المعلوم ان من احب محبوبا كان كلام وحديثه احب شيء اليه شتي تزور معلومه هركسي كسيك خوش سكي لهم قسي خوشي ترى لاي فلا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم لا لا يوكساني كوا يعني الا فلان ام فلان مالخواجه هر كسبت اخواب يا غيره كلامك أي أو كسي لهم كلامك لا خواش استرى فهو لذة قلوبهم وغايته مطلوبهم جورتين لذيذ اليانة بلهم لرياض سرنج بين بركان يغمري خواص صلى الله عليه واله وسلم اشارت يا رب زمان أكثر قراء أمة منافقها هكذا زور بي خينراني قرآن أمتك من منافقك أمره تماشاً كان. تماشاً قرآن خينرانك هل تعزكانا إخوة على بشتيان بشتيان يا رب أو قرآن إخوات شونا فرشل هل تعري أمير بده بودة خينر؟ دعايا وبيشي قينة دلوزنية إمامي شافعية فرمي رحمة إخوة الله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 مامی لحیاتی خواه حمزه باشه آزارش که از اذانن؟ اما مخصم که سکاری لپیش خواه روش. دانن یج مزیلی که تعذیب غیر آلفاتی حرفات. شک اذان قرآن باونات و آیه قرآن عبادتی که هرکس با خویت یا قدر برو کنیش وای برکان. نج اتوانی با کسی کتربکی وربام مزیلی اگر سکه درز به فاتحین نج روانه. بلندی که دور کار نجش ام نجخ وای بیگانه به مردوان من شتی و هیا حد بسطوتا نش هرکس با خویتی هرکس نیکا مالویرانه بی هرکس بیکسر فلازه بی. بله من حجوانیه حجتوانی با غیری خویتی که کاتعیباده دم بدو باشه. بشه ای کی با خویت بس با مردوان نارو. بشه ای کی با خوشت و با مردوانی ش. و کو حج عمره و کو جد نوی روزی کفارت دانی روزی لسر نخوشان که کاتیک نخوش اگر نخوشه که یاسته امره چن روزی رمضانی نگرتوت چیپ کنن برگاه آرزو جانت رجب آن کفارتی آرزوی با اما روایت نص بلامیمان میشه فی عفرمی قرائ القرآن نارواله برای نج و نزیکه بوخته نزانن نج هربخی فاتحه چون نج ناروایج نارواله پیغمبر نیکرد است الله عزیز داور سبزانه ام قرآن چیلیه تو ل لباتي حكم راني في بكرة ولباتي معلومنا البقصيب كاو لباتي لسر إنه ما كاني بروين ولباتي بقرباني بينو خماني لبيناوى بسر وبماله بقربام كين نأوى واقعه كايبيني بيفروشة بونورا ججارنا بياوبه يستحق جنانش من بملافلان وملافلان ملافلان وملافلان كل فلجاناك نوى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 كقول آنكاه خير لعنتي ألا لعنت الله على الظالمين بوخيال يا الله لعل لعنتهم لئبة إشكظ علما شركا حواري غيري خواك لما تبلبس خواتك الله عليه وسلم مولود کانو فلان کانو فلان کانی پر رازانه تو. جوان جوان لی نیه خواه کت سافیره ابوی خواه کت عرب خوره ابوی خواه کت هر چیش تیغه بی. بسموی انسان رازگوانيه. آوکسای ذکری خواب که خوی جنی معلوم نالی. هم وی پیوستگی تو با او دین و ایمان ناله خودم پر زن. به تعقیدم خاله فکر دی خوایت علی. آو نجوان لیه. نه ولی جوان لیه. و رکام Do you call Allah كباتاي باتي الله because it's all about normal things he will never dwell in the seraphicization how God forever shall live enough and only till God never滅 We can receive it all about our land Why would you say that we would don't think of it O Allah is waking up with some human beings and when قوش تكعك بشويه يبغى على مكاكة ببيت يكلاه يواري نان فنانه كركم جنية ناعه يا أكون أو شخصي كجنة هنا ورجد وعيه قاسنا ويا شيء أو على ما دعوتا قال طاو ولا بينا أما بيته أولي ما ما يش بحيوان دين مولود أونيا أو يع يكسر حيوانه قال كشط ولا بومولود بيجمعه صلى الله عليه وسلم بإتفاقهم علماء عقيدة حيوان حرام بده تشون صلاتي ونسوكي ومحيا يوم لله رب العالمين أياك النخلة أبو خطر مسلول لله ولرسوله نسلی یعنی سربراه کانم هموی با خواه اول اینه با خواش و با پیغمبریش خواه تو نه زنی با قائم وشی پیغمبریشی تعبه. یا پیغمبر با چی؟ پیغمبر عبد عبدالله الله علیه و آله خوخوانیت و عبادتی باب کی؟ همو عبادتیم استوانیا. آلا لبرو هیچ تیج وق بیستینی قرآن نلاي خواش ویسترنیا. امرو باعوربین و بزنی aha banawi gorani islami banasi gorani bar Allah har Allah nak mo khotan hamutan zanen awani ushtar al ada khur sar sarli zinakar ba khoy ansar chapi gelu rashba Allah agrin am har kase toze aqli hattoze tawabezani obaychen obaznakin am bas rashba zakrin ga wa halal yani en bas ya wakink banawi islami wa akre gorani islami musika islami raqsi islami wa iliyat zinai islami masrahi hamushneki island tak islami chi تورن بزلم يا صلى الله عليه وسلم تند تند كوري داناو أبو بكر وعمر تند لحن يا داناو أوهاي عنك أو عنك صحابة كان أو لا ولا صحابه وايد ولا شري فلان يا كاكا فلان لي لبر خاطري إخوة لي وبترسى ولا يالا ببر دلقي لي الله عليه وسلم أحزاب ده هزار كذبون هات نصر مدينة. أمان سه هزار كذبون. تقول ده هزار بشيروتيرو ولا يهود ولا نصار ولا حموجت عرب ولا حموق. يلا كان بيتسرد. تقول يا جوراني يعني أوجت أي كاوتوت أو دو كلمة كاوتوة. تشجيع بوب دفاع امروزی سیاهیت آشیو ریشیت آشیو سریوکو اوروبانه، زنیم و کو شاکی شیطان، امسال به آواهیله هات، به به آمته آواهیله، بسیار بله. و الله جرآن استعیت علا خوشش می دهد که کسی که در جعبه چیته می دونیو کا کا. دست به دست می بندم، محبوب دایبین و با خواره. کسی استحامی و آولا آولا آولا آولا، شاکی شیطانه. اما مبیتیال سکافت، اما سکافت است خواه. کره ملاکان ماشی و آگر. ابی کره ملاکان چیب. أهو بياقمر صلاصهم أويناق كبرة قبراني بيرجت إلا صار قبران واق كره ماله بقرجية آخره جيت أجي تبني أو قبرتهش بينه كره هي شيء عليه دين أو هنيات وكذا دين أو هنيات وما قريانه لاك بياكنين بحاله أو خالك لاك قريانش بحاله أو خالك هو مضحيك ومفكك جا قرآن له مشت بياخاف سربه لأنك أك قرآن بولم يبغى يوسف نازم كيف كيف كيف كيف كيف مانا چیان کرد و عادی بذارم منو چیان و تو چیان کرد واه، باشه تو هت چیک بله لوسته. Allah قرآن قرآن قرآن قرآنی چیه؟ دیگه لسر لسر قرآنی هت چیو پرچگا قرآن قرآنم بله. وره قرآن کبک نره. وره معنا کلیک بره وره یشی پیمک. وره بگری بپاره ره واه. قرآن قرآنی چیته تو؟ خوشی بوپاری صحابن لج جورترین در زی صحابن آگوره تو. زود جرده. الله يقولون ان يكون الاسلام يقولون ان لا الاسلام يقولون ان يكون الاسلام يقولون ان يكون الاسلام يقولون ان يكون الاسلام يقولون ان يكون الاسلام يقولون ان يكون الاسلام الله ان يكون الاسلام يقولون ان يكون الاسلام يقولون ان يكون الاسلام يكون حالا پیغمبر مثل لازم دعایی عبدالله کوی مسعود کد فرمی عادی قرآنی بوف خونه رو. ام پیغمبر نازداره صل الله علیه و سلم. با خوی هاتو تخواره. خوی بخلشی و تو. پس تو با صحابه گل بوم خونه رو فرمی. اقرأ وعليك وعليك أنزل. من خون ماهی پیغمبری فارغ. با خود هاتو تخواره. یعنی وکو چی وای ما مصیح ببینالاک ب ب ب تا بکی بلا عادی عادی اجستم پی بله عادی اجست. همش با او هاي قال اني اشتهي ان اسمعه من غيري كي من حسك من غيري قومه وجمله به اولي بيه أو بي خوش بو بنده دنا سكنك خوي بي لتو لبيريتي حميل سنه بيروزك يا يحسك من جمله به فقرات النساء حتى اذا بلغ سوره النساء بوخ بوخنده وحتى حتى, حتى الى بلغت عايش ما جو ام اياتك فكيف إذا جئنا من كل أمة و وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ جئشنا أمّا آيات يتعاتي تشليق للسورة تشليق عاتي بخنو تشليق عاتي بعمر سعس عم جوغر يبرون سورة النساء وكانوا دعي زان لا أولها تاك بس أم جوغرتني جوغرتني الله قد شوكاني عايل يا باري. شكون معناك زور قرصا؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشاهد؟ أي محمد أبي خال خال تشين شون بلا رزق قيامات؟ كه ما أمة كان بياخذ مراكان يعني بانكين بياخذ مراكان شاهد بصر يعني شاية بصر يعني تصلع ديك أو دينك قبول كده كأم هات ودينك يبلغ كده ترى شاية بصر أمة. وجئنا بك على هؤلاء الشهداء تؤهنين اتقين بشهيد بشايد, بشايد حالي او امه بزان وريان قتوه وريان قتوه دسي قلب جريان عبد الله كريم مسعودي قلت امسك عبد الله الا فرات عيناه تذيفان سيل ما كنت ساوكاني ضل عبد الله, الله بايكه اخوار او انجوتنا للقران اولنا اولابه اولابه اولابه بسخه تمسيخه كل جاره اخذت منك دزناكو شنو صد بحفتاك انا زان القران وختمه او شريت انا هب الله مبايل واجهزه نق يكود دوصط دوصت لو شاشه لو قنات انا تشن او كش قال تشن لو اشان بزانا ان فتنه يا او شاشه گورانه پي ابون كابراي خاون قناه چي كا نايت خوشي قرانه كب كته و بدل تو او معنا كان ارواد تي ده كودرزه کافره چي ايك بودرزه چا خوري كوي نازم حوري كوي منظريك بويني همت چي كا كا ما هم تو تو منظر چي ياخذ قرانه بيجي خلصي يا وإلينا تو يستهمواي كشيله وكاتي بيل الآية كان يقول كشتان كقرآن لا لسجراش كان بيل الآية داياتي كاتو بزاني معناه أشياء بعد سكاب قريان ولا ذيك أكبا ببكسه خوي تعلق بمعلومنا لك يا لذيه تو غلطة تو غلطه خود ساقه خود ساقه خود ساقه هم يبغوا بروتينياء وبعدد الله عليه وليه وسلم أبو مسافر من أبو مساج عديدا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 که ذکری آنها خون او او او عیتانی خوابیده با زانبون آن بدنه او آن خون او آن دخوش مو تیر و تار و حموش تگ لبری را ابو موسى. امش دلیل چیکه لوی کپیه؟ مری خواستالله علیه وسلم جوی رایه کرد با قرآن. است اگری که او يجوا بقرأ قرآنك بقرئوا بلابذان وقرآنك كتشربوا له غيرهم بتاع بيتله غيري خود جو إلى بقرئي حسب غلطكاني خود أكيد أو كأكذاري واحده سورة كذلبركت دوبه كلمات من الشخص قبل قوم يعني شن هنمونه ما هم على على الصلاة والصلاة الوصلة على الصلاوات من هرب أمراض ذاكير هم, هم, هم, هم الصلاة دوای که سلام در آوردی چون او صلوات کان کتاب شایک قرآن چه صلاب بوی جوگرتن خود باشه لبروی غلط کاند بو کشور بیه زور که زلک آگم منفولم قراره ولی فلفیش نیه آخر بو خود وازانی بو خود وازانی نتاجید ازانی نه آوازه زور بی زور بی لقل حرمت ما اما بور رخ دروس کر نج رخ نی رو خیلی یعنی زور بی قرآن خیلی او با نين التجويد يعني, يعني ناخذوناا حركات شنا لو رجعنا بانجي كل مزقو تيمدرا كاك حركه لشش ذاتر مانيه حركه تجويدي لشش مانية. والله جاي قي جاياني هضرش حي على الصلاه ماشي كاك ما صلاه ديرجي كي تو الراوسين المسري لش شحال الدنيا قال لي همزي قال لي اسكوني سير زش تیتری وامانه یا قزک با قاعده نر و دنی خوشاله کاکا دنی خوشه یا خواه مساله ی دن خوشی نیه و تنها ابی بزنی یا کم تطبیق کرد بیه امام دکا دنی خوشه نخر بزنی موحیده مشرکه و بلا یا رسول الله ها او امامت ای دروز نیه 500 دنیش خوش بکاکا تو نشکند با آلا خواسته اید دن خوشی ناکا لپش هموش نیه و سیری چیه که توحید کرده کا بزنی موحیدی شرطی بس طبلي يا رسول الله هوارو يا يا قبري فلان هوارو رازيبي بغيري بر رازي خوي تعالى انجبتي إمامته بوبك أو إمامته بتاع الله أنت بتصدقني شيخ خوش بيه أو بانك كتجود لي موحد بيه خوا بعدني شينه خوش بيه من نام دنيه نه خوش يعني ندنا خوش بانك وبعدنا غير بس بعدها بيشا مشتهى وموحيد ويخوا فريز أول أساس يشتكى سبحانك الله وبحمده الشهد ولا لا يستغفرك أنت.